قافلة الهدى الدعوية الشيخ سيمان يقول عندي معصية تعتبر من الكبائر ولا أستطيع تركها شو تنصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله أولا يحاول معصية الحسب نوعياتها طبعا إذا كانت في بيئة يحاول يفارقها يعني مثلا لو واحد في السوق أنا صديق لي كان في السوق معنا أنا عندي محلات السوق فكان يعني متأذي مرة من قضية محلها يعني يبيع على النساء وكل اللي عنده اشياء نسائية فتعب تعب مر يعني حس انه خلاص يعني اشرف او هلك فقلت غير بضاعتك رجالي وفعلا غير بضاعته يعني صارت بنابس رجالية وش رجالية فارتاح واطمأن لذلك وسكن فغالبا على حسب المعصية معصية إدارة تتركها طبعا لا بد التوبة وشروطه والمعروف في حقها لكن والشيخ عمر يمكن يؤكد على ذلك الأصل في ذلك قول صلى الله عليه وسلم أخرج من أرضك فإن أرضك أرضيش سوء فيفارق الإنسان المكان حتى لا تحن نفسه ولا يترك مثلا واحد يشرب دخان يقول ودي أترك الدخان وما زال يا شيخ عمر مع أصحابه اللي يدخنون هل ممكن يترك يدخن ويبترك الدخان لكن ما زال مع أصحابه اللي يدخنون ما ينفع هذا معروف ليش لأن تتوق النفس. في هذا الأصل في ترك المعاصي برضه. إنه يفارق الإنسان المكان الذي هو فيه. وقلنا لكم قول صل الله عليه وسلم أخرج من أرضك فإن أرضك أرض سوء. طبعا ما العلم يقول الأرض ما لا دخل ولكن الأصل في الأصحاب. نعم بارك الله والإنسان دائما ضعيف خلق الإنسان ضعيفه. فيأخذ القوة من من, من الخالق سبحانه وتعالى. والله إن يعني مجرب مجربة يعني كتجربة إنما باليقين. من قام صاحب معصية وصل ركعتين بالليل في جوف الليل والناس نام وسجد وتمر بوجهه في التراب وفي موضع السجود داعيا رب العباد الذي يحول بين البرء وقلبه أن سبحان الله يحول بينه وبين معصيته هكذا أحد الصالح إبراهيم الخواص كان يركب مركب مع بعض من المريديه في سفينة وبدأت الأمواج تلعب بها فوقعت ثابت وهادئ والكل في حالة انزعاج. وقالوا له يا إمام أما ترى ما بنا قال ماذا بكم أما ترى الأمواج تلعب بنا فنظر إلى السماء وقال لو رصيد يسحب منه قال يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك فسكن البحر الإنسان دائما يلجئ نفسه إلى الله ولا يقول في نفسه أنا كثير الذنوب أنا غير مستجيب الدعاء بالعكس الإنسان إن كان طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي وإن كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي لأن الله يفرح بتوبة التائب إذا صدق النية والله سبحانه وتعالى كما يحول بين المرء وقلبه يحول بينه وبين المعاصي.